وعلى من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدا السبلا لدلالته أزكى النسبي على الحسبي هو خير نبي في أمته أزكى النسبي على الحسبي هو خير نبي في أمته الصبح بدأ الصبح بدأ الصبح بدا من طلعتيه الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعتيه نعطي الشجر نتقى الحجر شقى القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى نا لا شرفا و الله عفا عما سلفا من أمتي فمحمدنا هو سيدنا فالعزة لنا لجابتي فمحمدنا هو سيدنا. فالعز لنا اللي الصبح, الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا, الصبح بدأ فالعز لنا لاجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لاجابته ਸੋ ਦੋਹੋ